يشرح صدره عندك الفتح والبسط أحسن بمعنى أن الله عز وجل يبسط صدر المؤمن ويفتحه ليتسع وينفسح للإيمان ويطمئن به وذكرنا أن شرح الصدر في القرآن ورد على قسمين فمن يذكرهما عندك يشرح الله الإضافة هنا إلى الله طيب أحسن شرح الصدر بالكفر وهذا أضافه الله عز وجل إلى الكافر ولكن من شرح بالكفر صدرا والقسم الثاني شرح الصدر بالإسلام والإيمان وهذا قد تولى الله شأنه وأمره فهو الذي يشرح الصدر للإسلام والإيمان كما ورد في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى صدره الصدر للإنسان هو الجارحة وقد وردت كلمة الصدر في القرآن الكريم على معنيين وردت كلمة الصدر في القرآن على معنيين المعنى الأول المعنى الأول أنه الجارحة للإنسان الجارحة للإنسان وهي مقدمة جسمه فمقدمة الجسم يسمى صدرا وسمي صدرا لأن له الصدارة لأن له الصدارة في الجسم والمعنى الثاني الذي ورد القرآن بذكره الصدور الذي هو خلاف الورود وهو الرجوع كما قال الله سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا الصدر هنا بمعنى الرجوع يرجع الناس من قبورهم إلى ربهم تبارك وتعالى وإلى أرض المحشر أشتاة مختلفين متفرقين كما ذكر الله عز وجل ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم والصدر هو محل القلب كما أسلفنا الصدر هو محل القلب وبيته وساحته كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالقلب لا يكون إلا في الصدر وتأمل مناسبة كلمة الصدر للقلب فيه إشارة إلى أن هذا الصدر يتوجه حيث وجهه القلب فإن كان في الخير توجه إليه ذات اليمين وإن كان في الشر توجه إليه ذات الشمال وقد أخبرنا الله عز وجل أن هذا الصدر هو محل القرآن والعلم الصدر هو محل القرآن ومحل العلم قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدورهم هذا هو محل القرآن ومحل العلم وصدور الناس على قسمين صدور الناس على قسمين إما أن تكون صدور عالية وهذه هي صدور الكرام من الناس صدور الكرام من الناس وهذه الصدور تعلو فيها بالخير تعلو الصدور بالخير والبر وكذلك العلم والإحسان إلى الناس وصدور أخرى هي صدور أقوام لئام لا يضعون في صدورهم إلا الشر والحسد والغل والشحناء والبغضاء والفجور وغير ذلك من أنواع الآثام فشتان بين صدر وصدر صدر يحمل الصفات الكريمة وصدر يحمل الصفات اللئيمة إذن هذا الصدر هو الذي إما أن تحمل فيه شيئا مكروها أو شيئا محبوبا شيئا مكروها أو شيئا محبوبا ونسأل الله عز وجل أن يملأ صدورنا إيمانا وقرآنا وعلما وحكمة وإحسانا وأن يجنب صدورنا الغلة والحقدة والحسد والفجور والشرور إنه على كل شيء قدير قوله سبحانه وتعالى للإسلام يشرح صدره هذا الصدر يشرح ويفتح للإسلام اختصاص هذا الصدر في فتحه كأنه باب يفتح لا يدخل فيه إلا الإسلام والإيمان الذي يريده الله عز وجل من ذلك المؤمن فما هو الإسلام الإسلام لغة عند العرب الانقياد والاستسلام لله وحده الانقياد والاستسلام لله وحده فإذا استسلم الشخص لله ولغيره فهو مشرك وإذا استكبر عن الاستسلام لم يستسلم لله فهو مستكبر فهذه ثلاثة أصناف Al-Nas As-Snaf-un-thalafah Ima An-Yas-Taslim Lilah Wah-Dah Duna-Mas-Sewa Wahda Howa Al-Mu'min Wala-Mu'ah-Hid Wa-Ima An-Yas-Taslim Lillah wala ghayr Mushrik Bilah Azza-Wajal ألا يستسلم لله عز وجل وهذا مستكبر مستكبر عن عبادة الله عز وجل هذا معنى الإسلام في اللغة ومعناه في الشرع ينقسم إلى قسمين أي أو يقال في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين إسلام كوني وإسلام شرعي ديني الإسلام الكوني هو الخضوع لله عز وجل والتذلل له سبحانه وهذا إما أن يكون على وجه الطواعية أن يطاوع الإنسان ربه خاضعا متذللا له من دون إكراه وإما أن يكون على وجه الكره قال الله عز وجل وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها إذن الذي ما ينصاع ولا يخضع لله عز وجل سيخضع له كرها شاء أم أبا؟ إذا قال أنا لن أخضع، لن أركع لله عز وجل، لن أسجد، لن أذلل لله الذي خلقني، يكون حين إذن دخل في قائمة الكره سيخضع لله عز وجل كره. وتأملوا كيف. يصير حال الإنسان إذا تمرد على الله عز وجل يأخذه الله عز وجل بشيء من الأمور فإذا به يذكر أن له ربا لا بد أن يخضع له المشركون يمشون في البحر فإذا اضطربت الأمواج بهم وبالسفينة إذا بهم يذلون يخضعون لله عز وجل يتوجهون إلى الله بالدعاء يا رب لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين انظروا كيف خضعوا كيف لانوا كيف ذلوا لأنهم منصاعوا ولا خضعوا ولا ذلوا حين كانوا في الرخاء إذا بهم في الشدة يخضعون ويلينون قال الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم مشركون وتأملوا حال السماوات والأرض حين قال الله لهما ايتيا طوعا أو كرها السماوات مع عظمها والأرضون مع عظمها قالت أتينا طائعين وبعض بني آدم لا يحب أن يخضع لله عز وجل ويذل طواعية فإذا به يذل ويخضع كرها هذا هو الإسلام الكوني وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أما الإسلام الشرعي الديني فهو على قسمين إسلام عام في دين الله عز وجل وإسلام خاص ما الإسلام العام وما الإسلام الخاص الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وَالْبَرَاءَةُ من الشرك وَأَهْلِهِ هذا Islam Islam un'a normal كل الأنبياء دعوا إلى هذا الإسلام كل الأنبياء دعوا إلى هذا الإسلام وأوصى كل نبي أمته أن تموت على الإسلام لذلك نجد في القرآن أن الله عز وجل ذكر شأن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون فكل من استسلم لله عز وجل بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله فذاك هو المسلم إسلاما عاما فالذين آمنوا بموسى في زمن موسى مسلمون في زمن موسى مسلمون Lainnya, mereka mengambil pelajaran dari Musa (as) dari Islam kepada Allah, dari Tauhid, dari Anjir, dari Taat, dari Berat, dari Syirik, dan ahli mereka. Ini ada, jadi mereka menjadi Muslim. Ini الإسلام الخاص فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرائع والأحكام والعقائد وجميع أمور الدين هذا هو الإسلام الخاص الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لو قال شخص أنا سأس سأسلم لكن إسلام عام لا أعترف بمحمد عليه الصلاة والسلام لا أنقاد لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لكيل له هذا إسلام غير مقبول غير مقبول وإذا كنت كذلك كنت من الخاسرين كما قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى لي وسلم فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلا بد من الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من شرائع وأحكام تكون بذلك مسلماً إسلاماً خاصاً يريده الله عز وجل منك لأنك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه تقاسيم الإسلام لنفهم ما يأتي من آيات ومن أحاديث في شأن الإسلام نسى الله عز وجل أن ينور قلوبنا بطاعته، إنه على كل شيء قدير وإلا هنا بارك الله فيكم.